<laughs> ‫‫‫‫‫‫ <laughs> <laughs> او <muchas> <تصفيق> <تصفيق> اللي بيتكلم هو اللي <تصفيق> ویست <muchas> Gracias. هنلاقي الـ H1 موجود في قصرة في الـ Smoos muscle يا بكتورة معي كده؟ انت عشبه من الـ 6 موجود في الـ Smoos موجود في مصر ديقاصة من الـ H1 Smoos كمان موجود في الـ Fc طبعاً مشكلة تارث أخر في تمام؟ موجود في الـ Fc من H1 اه Fc يعني تشت اول مصر بتاع الضفائر اسمه ده في outro موضوع بسيط بقى ال بتاع الانتثيوم بتاع دبل 5 كمان في الجريب موجود فيه موجود في الساس موجود في الانتثيوم بتاع الاوفيس موجود فيه الجريب ال h ايه موجود كمان شويه في كربوهيدرات والنص دي بروتين كمان في النص في كل الجسم تمام وفي مستقيم في الجسم وفي فريق اصغر او متخصصه في النص طب مين اللي ده كله اصلا موجود في الجسم هو الاكس H في فيه فيه في من ال H4 موجوده في البيزوفينولين يعني والليكوفاز الموجوده في الجمات يبقى ال H4 موجوده في اتساع الجمات في الخروف ال H2 موجوده في الكاسبونيكول تمام او процес نو شو منظوره په درس کومه په کومه کوچکه اکشن تاعنا ودای Qual relifiers, u Yes Bu子ako, I Zofo Sos 나 Dxtauthor 5wel variables, وتي جاء بحثير الأسطنقية لها ونأخذ الأول في طريقة بروكوس باز وإنقاذ بروكوس باز إذا كانت بروكوس باز بروكوس باز يعني حتى في تلايك ديك شريط في الشعب على أي مع ديك شريط في الشعب على أي يعني كما يعني تضيعين في التنفس يعني يمكن يؤدي إلى أجمع أو بغل وليس من المثالين في القصرة. نلاقي ان الحال للنسان او الحيوان هلاقي عنه ربه. او او اعلاقي عنه دي تنفلش دي. عنه ازم. تمامك? لأ? طب. ده موضوع ستوبيشا. ستوبيشا. هي تقديق قسم ده. ده دي تنفلش تمام. متأكد في جهة مستشفة لكم. ايه ايه. ايه. ايه. في شهرتي. في شهرتي. منها عن الفلال اللي هم عليها بكده. هي من ان في ده ممكن تعمل لو الكونفكتي بتاع السموث باث بتاع الانفستور وكمان تزود لي الجاست عشان الايه فيشن ده لازم يبقى تيلا يعني ممكن يؤدي ده اسرع ولا لا عم لا بجد اكتر تمام طيب احنا عندنا في جي أتين. من الكلام اللي قلنا الدكتور قال على طول ممكن هو يحسب بتاع الجزء الثاني يعني بداع بداع جسر في الموضع. كمان كلا? طب يعني ايه في الاسكاني? في بيحصل يعني ايه يعني ايه يعني بالحقية وارتكالية في مكان اللي بيفرص في الاستميضة. اه واحد عمكو ايه او عمكو ايه جسم كو فرص الاستميض خلاص ينلاقي ان في سميضة تشيط في الجلد. كلان الجلد يحصل في ايه ايه او يعني ايشن بتير. په دغه کې او په کوم ځای کې د جنټي ایا کومه نه لایم چې په یو واضح en bomb si lo en la و <laughs> يعني اصلا في باسكت تمام هنيقلل السكيشن بتاع البونكر ونان تمام وكمان هنظبطه خالص يعني فاضل بس بعده النيو خالص بقى فايه بقى برايس من بوكواسر وي بس خاصه اشتراك لو نسلقه صندقه ونستيق لعمة او نوع هو المخلوق القبول دي لا ينفاشل ان انا اتسياح الواحد عين دماغ شوانه وانه حق بحق مش حاجة فعنده اشخة جميلة يعني ممكن ترفع بشي دي لا يستيقل قبل النوم طب وفي الحالة اه سنان اخطي خاصة يعني دي تراحض شديد ومهو يخضر مش عادة دي لو حاجة سببت بأصنا مواني. لأ اتنى حاجة صايدة في حالة دي. نعم؟ طيب عمدي بضا جنس براس. هلاقي ان دي نص ان عندي ممكن تكترون بتغصى عندي. في بعض الاحيان ممكن احسن تشوف من خيار ممكن بتؤدي الى او في فضرات وتؤدي عندي اه شمية تمام? اه تمام ممكن بتؤدي الى نيكوبيديا. نقص شوكليت اقتصادي على مش شوكولات كمان تقيله ديوليا وبرانزون سورتو الصاب بيت جيره اللي اسمه بروكر تمام كده مع عشان اتاكد من هنا اكتب اسم ديوكر الصابونيت او زه والبوطه وكمه وكمثرو فطره اكيمو ماتيكي وشو اه حلوه كده يعني ولا هو ده انا ترشحنا في مشكله انتي وانك طالعه النهارده في نوفو بوست وتاجي اي حاجه خالص هيطلع صوت بقى صوت تطوي المنطقه تطوي العين منها انه ما اقدرش اشوف اي حاجه غير المنطقه والدكتور عادل بيطلعها هيدي ايه ممكن يدي بوست ثالث في, في العضلات الاخر todo البرتنشون تمام طيب على البضغط بقى الضغط اللي كان بينت هايبوتنش ده بالبوط تنشر زي المستني تعمل هاي بوتنشون وده طبعا بيضغط على النقطه الفهيه المربوطه هي في الضغط طيب على السوش ماسه على السوش ماسه هنلاقي ان هي بتعمل زونيا باينتي oطولكوضا Chinat وبرصة اقلاب من 2 چ لكن او�지 ال mat kel اكت 你 برصة اقلاب من 2 يعني 1 و 2 كان بتاعمدني بعضة الفيصانة و برمكوضاي تيش Solomon لكن F2 تعملي debточة بالفيصانة وب submar绿 rule خمام ف على جي ار تي تم في ثاني كونتركشن اسمه باسن تمام مش فاهم لكن مش بتزود سكيشن هنا بقى لازم تقلل لي او تعمل انباشر ان بتاعه سكيشن بالاخص البوستاجلاندين اي 2 تعملي انباشر المياه زي اللي بتعمل سكيشن وتزود لي كونتركتي لا هي صح بتزود الكونتركتي لكن بتقلل ايه الجاسترين سينسيشن <تصفيق> طيب اا ده ان بوستر جلادجنس ايه يعني ايه ده لوحه له بالبيت سينسيشن له علاقه بالبيت سينسيشن من نوعه تمام هتلاقي ان في ممكن لو في بوستر جلادج ايه ايه منظور كتير في الجسم له في اي ممكن نلاقي ان في هدك او صباع تماما? ملاقي فيه زيادة الى ان فيه سستمرت دي عالي مجبن. ملاقي ان فيه صباع عندي او فيه اه عندي حسنتي لانه زيادة او ايه. فاني قلت لان في حالك دي فيه صباع تماما? لو نظر موضع او موضع في قصرة او موضع في قصرة تنفقين نعم. طيب موضع بلغة مرقائية. مضبع بيعمل ضغط البيشت زي نعود على كده الموضوع كبير في البيتلت بيعمل فيها البيشت او الهيشت او الهيشت يعني معنى كده ان هتقلمي التعميل اي ضغطة البيتلت هي عندي جرح ممكن تقلل الهيشت سجولة شباية والبليتلت ما يجمعش بسرعة نستعمل الهيشت للبليتلت الهيشت تمام؟ طيب ليه احنا بنعي الالنجشن بالنورث ودا انت في و خلى نقول ان الالتهاب بيكون اولاني معروف محمد وخطا البروتيكو ستيرويد ليه بيثبط الالنجشن صور الالنجشن لما جيتهم او في حاجه قاعده تعمل عندي في الجسم الجسم كده زي على تمام ومن صنيتها طيب، أنا أتبعه الـ Drostaglandism ده ده indication اللي طب ليه بقى الأدوية دي بتعليه بالـ inflammation من خلال.. إيه لأيه إذا لقد إلسكتل الـ انتبوسك انتبوسك انتبوسك طب هي بتعليه بالـ من خلال إنها تعمل الـ انهباشة of the certain of, the of طب ده.. دا... النورس والدرقات شئي تراته بوضع دي بتعمل انهدت انتبوسكواركيت انتبوسكواركيتو تمام يبقى الماوس والكنتيكو سباي بتعمل ان باشا او بخصوص لونين الظاهر الكلام ده بيتحفظ اه بمسك ايه؟ بيأس الاندوشن اف ابوشن بالأمني ببنانسيا لو في عندي اه نفتول مات جالد في بداية الحمل وليسا مظلاش يمكن ان انا اعمل ابوشن بان انا ادي اه من اوام معين من البروستابلاندي يتأدي الى الابوشن طيب بالتالي على الليهور او ابوكتوميشن بزيج ان لو في عندي بستويا او في عندي اه ملاجم أو الفيطار مش راضي يدخل من يوترس مش قادم لنطبط التالية لأنا لا، روح إلى لا D إنه هو لنزولي التالي في بساعدة عارفة مجموعة الفيطار فهذا مجادة إيه تنزل أمتصر بصمون التاليشن إنتم عندي طيب إيه كمان ممكن نصدبها في synchronization وإسترا ساق إبتزايا بمثال إسترا ساقل ومزورة تمام؟ ممكن إننا لو عندي الإسترام أو الشياع هو بو... المال مديدش ومبيط يحصنوش شياع مبيطنوش أسترا اسمها أسترا تمام؟ دي ممكن نعالج بها دي حالات انت او أهبار او أهبار المجدد المجدد. او او او في جارة الولاياتة ان شاء الله هتجدون ممكن نعالج ب او او عشان يحصن كمام؟ تمام؟ طيب اي كمال بيستر تقوم بس ليتيا احنا قلنا انه لها لتوليتيك افتك او الاسماتيك اكتبتي اتقسام بالفوربس نيتيا باذا راعتي لو في برستان ممكن عليكها بالفورستان تريد بتطور الببتك اوصر كمان لان انا بقليه من الجرس في امرأة ممكن اديها تعالج للببتك اوصر والعلاج تمام هي بتعملي هالبو تنشن في بعض غملاب تعملي هالبو وبالتالي ممكن استخدرها كعلاج في اللي موجوده عن عند ضغط عالي في الدم طيب الافارسه بتاعتها في بعض سايد افكتس زي مين في بعض البين موهطه اللي, اللي, اللي في المكان في بين وونتيشن تمام او يعني في يعني انفلشن الى يعني المواد دي او بتؤدي الى بيث مكان الحق وخصائص الكبوات او كده في مكان الحائط طيب ايه كمان ممكن توقدي لنا بروكس بالي بروكو زي الوسطه جنب الاكل بيديني بيعمل بروكو بس ده صاير فك عندي يعني ده مش حاجه مش محموده طيب مثلا برضو ده في السنه ممكن توقدي برضو ليا في الجي ار تي برضو ممكن يبقى برضو عندي ان برايم او في بعض الأنواع التي تؤدي إلى التمتعال الأول في النوترس وده حاجة ممكن أنا مش عام في الحالة دي طيب، الأدوية إيه؟ الأدوية التي تعمل الأنبشر للبروستر لاندل سلسل يعني ده تنويك جدا للحاجات التي تخطرها في سلسل الأسبرين أو دي بتعمل الاندل بشر أو السلسل لاندل بروستر لاندل تمام؟ النور ستويدا الأمسي الفرناطوري لأنها دلوقت أي ضرر نور ستويدا الأمسي الفرناطوري تمام؟ هنلاقيه من هو برضاد أو بيمة تطوين بروستا بلاد البرس كبول والإبدو بزيزيز بتعمل إيه البيشف أو بروستا بلادن سينسيز تمام؟ كده؟ هذي قولت حياة أسحابة الماضية؟ په ټول نوو باندې باندې چې موږ دغه کار وکړو په دې باندې